يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذا كان الله تبارك وتعالى لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر علينا فكيف يريد ما يكون ضررا وفسادا لنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يريد الله بكم اليسر قدم هنا الجار والمجرور المتعلق بالمكلفين ما يدل والله تعالى أعلم على العناية بهم وأن هؤلاء هم المقصود بالتيسير والتسهيل والتخفيف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذا كان فيما كلفنا به يريد اليسر فكيف يتوهم أحد أنه يريد الضرر سبحانه وتعالى فكل ما شرعه الله لعباده فهو خير لهم ولو أن الأفهام لم تبلغ في مداركها حكمة الله تبارك وتعالى في بعض التشريعات فينبغي على المؤمن أن ينقاد ويسلم وأن يستحضر هذا المعنى جيدا أن الله تبارك وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر فتشريعاته تبارك وتعالى كلها في غاية الحكمة وهي مما يدخل في طوق العباد مما يطيقون لم يكلفهم بما يعسر عليهم أو يلحقهم بسببه مشقه وكلفه غير معهوده فيكون ذلك عسيرا عليهم وهكذا أيضا يؤخذ من قوله يريد الله بكم اليسرى إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته كذلك أيضا إثبات التعليل والحكمة في أفعال الله جل جلاله فهو في هذا التشريع بهذه الصفة يريد اليسر ولا يريد العسر فهنا في هذه الآية لما شرع الصوم وجعله لازما على القادرين من غير تخير كما في الآية التي وهذا لا يخلو من ما على المكلفين ومع ذلك بعدها قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فيؤخذ من هذا أن اليسر هو ما شرعه الله لعباده لا أن يكون اليسر بالخروج من ربقة التكليف وأن تنتهك حدود الله وأن تضيع محارمه بحجة أن الدين يسر لا لما شرع الله هذا التشريع قال يريد الله بكم اليسر فاليسر هو في لزوم ما شرعه وأمر به يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هنا جاء السياق بهذا التركيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر قد يقول قائل أو يفهم أحد أن الله يريد اليسر وهذا اليسر قد يداخله شيء من العسر فجاء النفي ولا يريد بكم العسر وعلى كل حال شرعه تبارك وتعالى مبني على التيسير ولهذا كان من القواعد الخمس الكبرى أن المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج أيضا وما يدخل تحت ذلك من القواعد المتنوعة أنه إذا ضاق الأمر اتسع ونحو ذلك ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم لأن الله تعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم كما عدة رمضان ثم التكبير برؤية هلال شوال فيكون التكبير مشروعا إذا رؤية هلال شوال يعني من ليلة العيد فيكون هذا التكبير شعارا للمسلمين ترتفع به أصوات الرجال في مساجدهم ومجامعهم وأسواقهم وطرقاتهم ونحو ذلك فهذا التكبير مطلوب ولتكبر الله فينبغي أن يكون ذلك شعارا وظاهرا يرفع المؤمن صوته به وهكذا مصلى العيد حتى يخرج الإمام يكبر الناس ويكبرون في طريقهم إلى العيد فالعيد موضع الفرح والسرور والبهجة ولما كان كذلك وما في النفوس مما ركب في طبعها من أنها قد تتجاوز في أحوال الفرح الحد الذي رسم لها إما غفلة وإما بغيا جاء الأمر هنا بالتكبير ولتكبروا الله على ما هداكم ففرحة العيد لا تحمل على معصية الله تبارك وتعالى وتجاوز حدوده وإنما يتذكر المؤمن أن الله أكبر من كل شيء فهو أكبر من مطلوبات النفس ومن شهواتها ومحبوباتها أكبر من لذاتها أكبر من محابه أكبر من الناس أجمعين فيخافه ويلزم طاعته في العيد وفي غير العيد فالله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء سيمتلئ القلب من إجلاله وتعظيمه ومهابته والخوف منه دون ما سواه كذلك أيضا لاحظوا هذا التعقيب ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم, على ما هداكم هذا التكليف فيه مشقة وهو الصيام فهنا ناسب أن يعقب ب ترجي التقوى إذا كان تيسيرا ورخصه ناسب أن يعقب بترجي الشكر ففي الآية الأولى ولعلكم تتقون يعني بالصوم وهنا لما كان هذا الموضع موضع التيسير وذكر التيسير عقبه بالشكر لعلكم تشكرون رخص للمريض والمسافر بالفطر وذكر صراحة أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر فهذا يقتضي شكره على ذلك كذلك يشكر على هدايته جل جلاله وتقدست أسماؤه وهكذا أيضا حينما نتأمل قوله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون على ما هداكم هداكم لماذا هداك للإسلام هداك للشهر هداك لتفاصيل الأحكام المتعلقة بالصيام وغيره هداك لذلك كله هداية إرشاد وهداك هداية توفيق صمت الشهر طائعا منقادا فهنا يتلاشى الالتفات إلى النفس والعجب والزهو ورؤية العمل وإنما يستحضر فضل الله تبارك وتعالى عليه أن الله هو صاحب الفضل والمنه فهو الذي هدى ومن ثم فإن العبد مهما فعل في صومه وجد واجتهد بقراءه القران القرآن والصدقات وقيام الليل وما إلى ذلك ويتذكر أن الله هو الذي هداه لذلك فيحتاج إلى أن يشكر على كل عبادة وهداية هداه الله عز وجل إليها ومن هنا لا محل إطلاقا للغرور والاعجاب بالنفس والإدلال بالعمل على الرب تبارك وتعالى فما منك شيء ما منا شيء وإنما الفضل لله وحده وانظروا إلى الأنصار رضي الله عنهم حينما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام فكانوا يقولون لله المن والفضل لله المن والفضل هكذا يكون المؤمن لا يلتفت إلى عمله وجهده وبذله وإنما يلتفت إلى أن الله قد هداه وحباه ووفقه فهو يحتاج إلى شكر لتثبت هذه النعم وتستجلب الزيادة كذلك هذه الهداية لتكبر الله على ما هداكم يتضح مما سبق أن ذلك يشمل هداية العلم التي ذكرناها هداية الإرشاد إلى الشهر وإلى أحكام الصوم كذلك أيضا هداية التوفيق وهي هداية القلوب فتكون عاملة بطاعة الله مستجيبة لأمره فمن صام رمضان وأكمله حصلت له أو تحققت فيه الهداية هداية الإرشاد وهداية هداية التوفيق والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فكم من محروم من ذلك كله لأنه لم يهدى للإسلام وكم من محروم من ذلك لكونه لم يوفق للصيام والقيام بل انتهك حدود الله تبارك وتعالى وأفطر من غير عذر ولم يراعي حرمة الشهر ولعلكم تشكرون تقومون بشكره تبارك وتعالى ولعل هنا كما عرفنا للتعليل أي من أجل أن تشكروا الله تبارك وتعالى أن نشكره على اراده اليسر بنا وأن نشكره على أنه لا يريد بنا العسر أن نشكره على اكمال العدة وأن نكبره على ما هدانا فهذه كلها نعم تتطلب شكرا والشكر هو ظهور اثر النعمه على المنعم عليه بالقلب بالاستحضار استحضار النعمه وباللسان باللهج بذكرها وذكر المنعم وكذلك بالجوارح بالعمل بطاعه الله تبارك وتعالى واجتناب مساخطه ولهذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أفادتكم النعماء يعني يقول لمن تفضل عليه وأحسن إليه أفادكم هذا الإحسان إلي ثلاثة أشياء يدي فصارت تعمل بالخدمة ولساني بالثناء والضمير المحجبة بقيام ذلك في القلب ولتكمل العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون من نظر إلى الثمرات العظيمة المترتبة على الصيام مع أنه عبادة شاقة فنظر في المصالح التي تتحقق منه من تهذيب النفوس والأرواح وإصلاح القلوب والجوارح مما مجموعه حصول التقوى فإنه يدرك أن هذه نعمة عظيمه وأن شهر رمضان هو شهر تهذيب خاص تسقل فيه القلوب الأرواح ويتزود فيه العاملون وقد هيات لهم الأسباب بشهر تتنزل فيه الرحمات تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب النار تصفد الشياطين شهر أنزل فيه القرآن فضله الله على شهور العام فهو نعمه ولهذا جاء في الحديث رغي ما امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له جبريل يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على قوله كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية فوائد أخرى غير ما ذكرت ولكن أكتفي بهذا القدر تأسى الله عز وجل ان ينفعنا وإياكم بما سمعنا وان يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وصحبه السلام عليكم ورحمة الله